السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في رحلة جديدة مع الشارقة الفضائية والقوة الزاتية في المحطات اللي قبل كده ونحن راحين للقوة الزاتية للقوة الداخلية للقدرات اللامحدودة زي ممكن نكتشفها وأهم من كده زي ممكن فعلا نستخدمها ونحطها في الفعل عشان نقدر نحقق أهدافنا ونعيش أحلمنا أول محطة جينا فيها في القوة الزاتية كانت أولا قوة الإدراك واتكلمنا على إن الادراك هو بداية الإتزان وهو بداية النمو إذا كانش الواحد يدرك وفين مش ممكن إطلاقا يدرك يعرف ورايح فين وكلمنا على ست حاجات أساسية بالنسبة لقوة الإدراك ونال إدراك الروحاني أنت فين في حياتك الروحانية والإدراك الصحي أنت فين في حياتك الصحية وبعدين نكلمنا على الادراك الشخصي أنت فين في حياتك الشخصية وأنت فين بالنسبة لك الإدراك بالنسبة لعلاقاتك العائلية وعلاقاتك الخارجية وبعدين نكلمنا على الإدراك المهني وأخيراً تكلمنا على الإدراك المادي فأخبرت عن سألك أسئلة فأسئلة بسيطة كده أخبارك هي بالنسبة لإدراك الروحاني يا ترى بدأت تفكر أنت فيني النهاردة بالنسبة لروحيناتك أخبارك مع الله سبحانه وتعالى يا ترى بدأت تقرب أكتر من الله سبحانه وتعالى بدأت تفكر وتدرك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 a to je to, co ممكن děje. Ale to je to, co se děje. co A to je to, co se děje. A to je to, co se děje. A to je to, co se děje. A to je to, co se děje. A to je to, co se děje. A to A to je to, co se děje. A to je ان اعرف شخص عنده 80 سنة عمره ما عمل اي حاجة رياضية و بيأكل اي كلام وعايش كويس تمام التمام ها خد بالك ان الصحة ما لا لا زي ما قلتها بكده لو بس صبعك تخابط كده هتلاقي كل تركيزك عليها عشان كده الصحة مهمة جدا لازم تفكر صحيا بتاكل اكل صحي طالما انت بتفكر تفكر فكر بطريقة صح طالما بتاكل بتاكل كل اكل صحي طالما بتشرب معي اي نوي اشرب معي تكون مستمرة لان اكتر من 90% من الدم من جسمك مية وحتى المخ عبر عن شوية خلايا ودم فلما تشرب مية باستمرار أكيدك بتجري دمك ومخك بيشتغل وتحس الرواعة الداخلية لأن جسمك كله نشط فعشان كده لازم تفكر صحيا لازم تأكل أكل صحي وبعدين حنتكلم في حكاية قوة الطاقة روحانية حكاية فيها الحتة دي بالتفصيل يعني حكاية الأكل دي ازاي ازاي بتشرب مية كل يوم بتشربهم انت بتشربهم فين لازم عندك على الأقل من ست سبعة كوبية يوميا وبعدين يا ترى بتتحرك جسمك ولا لا بدات فعلا تتنفس صح ولا لا لدرجه ان انت المخ بيتغذى على الاكسجين فبتفهم ان اي كميه أكسجين عقلك المخ بياخد منها ثلثها بياخد 33% من كميه الاكسجين اللي انت بتدخله في جسمك بتتسع الرئة وتوصل للمخ المخ يبقى نشط جسمك بطريقه تكون نشطه فلما الإنسان يكون متعصب أو متنفس وبتنفس بطريقة تكون قصيرة يدوب المخ بياخد حاجات بسيطة جدا فتلاقي جسمه كله تعبان ومعين التنفس يعني الهواء الهواء ربنا سبحانه وتعالى بيخلهن موجود موجود بفلاش فلازم الإنسان يعرف كويس قوي ايمة التنفس ايمة صحته فانت أرضا بتتكلم في جزء روحياني وبعدين الجزء الصحي وبعدين في جزء الشخصي. يا صار انت بتنم نفسك كل يوم. ايه اخر مرة قرأت فيها كتاب بدأت تقرأ على الاقل كل يوم على الاقل عشرين دقيقة، لان عشرين دقيقة ممكن تديك معرفة والمعرفة قوة يعني يا جم وهل أنت هل ممكن يساوي فعلًا اللي يعرف واللي ما يعرفش هل الشخص اللي يعرف بده عنده, عنده قدرات محددة لان الشخص ممكن يود يسأل الشخص اللي هو بيعرف. انت ممكن تروحوا دكتور عشان يسمعك وبتطلع فلوس على كذا. لان عنده علم عنده معلومات فانت لما تكون انت عندك علم وعندك معلومات هتلاقي نفسك تحب تسألك غير كده انت بعندك عندك ثقه اكتر في نفسك غير كده عارف مستغل الوقت لما موجود في سيارتك وانت في السيارة شغل كاسيتات عارف اللي هي الاشرطه اشرطه النهاردة سمعها تكون رائعة عندك ناس رائعين موجودين في الشرق الاوسط وعندهم حاجات في منتهى الروعه عندك دكتور طارق سودان دكتور صلاح الراشد دكتور نجيب الرفاعي دكتور علي الحمادي وعندك غيره وغيره وغيره موجودين هنا في الشرق أو صدرا عين، حطونهم عشطة تسمحها تخلي حياتك عارف تبقى عارف كل يوم بتكبر كل يوم بتنمو كل يوم بتحس إن الدنيا بخير. في السيارة الألف ساعة دول بدأ متاهد حد يكسر عليك تدايق أو تسمع أخبار تدايق بتسمع على أساس تسمع عندك شوية معلومات لكن غير كده انت بتركز إذا ممكن يستفيد الألف ساعة اللي في السنة دول اللي رايحين على الفاضي اللي هم بيمثلوا حوالي عشرين أسبوع من حياتي رايحين في السيارة أو مستني في طوابير. ده غير كده بتبدأ تشاهد فيديوهات تشتري شريط فيديو تتفرج عليه انت و اولادك او انت وصحابك او لو انت مجير عندك مركز كبير انت وعمالك تحطه في اجتماع كل اجتماع تاخد خمس دقائه هتدوست لقيه في مدرسة في التنمية البشرية بدأت تكون حواليك عشان كده ما حياتك الروحانية متزنة هتلاقي بتفكر صحيا تاخد بالك من صحابك لنفسك بتفكر شخصيا اتا ممكن تنمي زهنك وتنمي جسمك اللي فتدوس لاي نفسك تروح بعد كده بنسبه لعلاقاتك اخبارك انت علاقاتك مع نفسك انت ايه مع نفسك انت ايه عارف علاقاتك مع نفسك ازاي يعني قبل ما تنام بتفكر في نفسك ايه يا ترى اليوم كان رائع وانت نايم بتقول لنفسك ايه ولو ربنا سبحانه وتعالى ادالك اليوم ده ثاني بقاله جديد تستخدمه تاني ازاي وبعد كده نفسك رايح على جزء علاقاتك مع اولادك مع الاسره اللي هي الصغيرة اذا كان عندك اولاد علاقتك مع اولادك ايه هل انت بيحكم عليهم بسرعه او بيشخص باستمرار حيخافوا منك وحيبادوا عنك لازم تعرف تصحبوا من زي. لازم يكون في حاجة اسمها المشاركة تاخد رأيهم عشان يبقوا يذكوا في نفسهم عشان لما يخرجوا إلى العالم بعد كده يبقى أنت كنت من أسباب روائتهم في حاجاتهم تبسلق يبعوه لك باستمرار فأنا بقول للناس خد بالك باستمرار أن الأولادك هم أهدية من الله سبحانه وتعالى وانت لا تملكهم فهو أبار عن طفل صغير لهو راجل صغير أو ست, أو ست صغيرة حاجم صغير لكن حاجم حق وعندك أفكار وعندك أحلام وعندك حسيس ونفسها في اهداف معينة الحاجات دي كلها انت لم تنميها فأولادك تحس بروعة داخلية لان لما يكبروا هدوس لي يفكروا فيك باستمرار ويدعوه لك عارف دي من دين الحاجات اللي هي صادقة غالية عارف لما تقدر تعملها بالنسبة لأولادك نفس الشيء بالنسبة الزوج والزوجة الاثنين يا ترى بدأتوا تدركوا دركو فين في علاقاتكم الزوجية في يتعرف في دورة بيتبدأ بالإنجذاب وبعد كده لغاية ما توصل للارتباط بعد الارتباط في التعود ولما توصل للتعود بيبقى فيه انعدام الشعور الحسي وبعد كده الخروج فخد بالك ارجع باستمرار لفترة الانجاز عارف لما تشتري شوية ورد وتحطهم لزوقتك والوصلي أي تسلم عليها بطريقة تكون جميلة لما كلامك اسمحها خد رأيها لأن الست في منتهى ذكاء لأن بتفكر بطريقة حالزونية بطريقة لاولبية يعني عندها القدرة تعمل أكثر من حاجة في نفس الوقت الراجل بيفكر بطريقة متوتة تبع مخه بيفكر بطريقة متوتة تبع زبزبات مخه لما تعمل الحاجة اسمها إيه يجي هتلاقي الراجل بيفكر كده الست بتفكر بطريقة حالزونية عندها القدرة تعمل أكثر من حاجة لأن ربنا سبحانه وتعالى ده هزير قدرات عشان تقدر ممكن انها تبقى بترد على البايبي بترد على تلفون بتعمه ممكن تفتح الباب ممكن تكون تغسل الصحون أو بتعمل حاجة تانية بتعمل كذا حاجة في نفس الوقت بس يكون بيتكلم في تلفون وتيجي مثلا زوجته تقول له تقول له حاجة قل له قل له قل له لا اسكتي اسكتي مش عارف مش عارف مش عارف يعرف هذه تنمي نفسك تتعلم تقرأ في النهاردة كتب رائعة في العلاقات الزوجية بتكلمنا على الأسرار النفسية والشخصية في العلاقات الزوجية النجاحة في أمسيات في محاضرات في حاجات رائعة موجودة في الأسواق النهاردة لنما الحاجات دي كلها في حياتك عبارة عن تجربة من السعادة والسلام والهدوء الداخلي فتدوص لأيه باستمرار واحد ما يحكمش على حد مجرب ما يحكم عليه بيركز عليه على يكلم فيها بسرعة دلوقتي فاحنا دلوقتي حياتك الروحانيه بتبدا تتزن اكتر واكتر واكتر بتعرف ان انت وجودك في الدنيا عباره عن ساعات ودقائق لازم تستغل هذه الساعات والدقائق عشان لما تقف امام الله سبحانه وتعالى تقول له يا رب انا استغللت كل القدرات اللي ادته اللي دي هديه على الاقصى على مدى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عارف بيقدر التحديات المجتمعك يبقى عندك في الدنيا ولكن بتتوكل عليه ولكن لك من يتوكل على الله فهو حسبه ان الله يحب المتوكلين ورسل لنفسك حياتك الروحانيه اصبحت رائعه هتلمسك على طول بتفكر في صحه لانها برضه هديه من الله سبحانه وتعالى دي بص من صحتك لان صحتك اكنها معرب اكنهم فريق داخلي القلب بيدق ازاي عارف المعده بتشتغل ازاي الرئه بتشتغل ازاي مخك كل حته فيك ليها وفي منتهى العبقريه معجزات ومعجزات بتاخد بالك من هذه لكن ما بتشوفش القدرات، القدرات الداخلية ترى بتشوف شكل خارجي، فبتجهز نفسك وتلبس بطارية معينة أو تحط صنف من صنف العطور بتعمل، لكن ما عندكش فكرة ما بتشوفش اللي جوه القلب بيشغل ازاي وفي منتهى الزكاء، المعدة بتشال ازاي في منتهى الزكاء، الطحال، الكبد، الكلى، المخ كل حتى منك عبقرية فعابقريه عارف عارف موجزات ما موجزات، فهذا عارف تأخذ بالك منهم دول مش مجرد نتبرس تأخذ بالك من الخارجي، خد بالك من الداخلي عشان هو السبب بعد كده في الخارجي. وتنم بنفسك باستمرار لان كل ما تنمي نفسك هتفسنك ماشي في الشارع وماشي في الدنيا وانت واثق من نفسك وانت متزن تماما اي حاجة تيجي لك في الدنيا اي تحدي يجي لك انت مستعد له ده عارف في حد اسمه قانون التحكم قانون التحكم بيقول لك الإنسان الانسان في التحكم من حياته للدرجة اللي عنده اكتر من بديل عشان يحل مشكلة واحدة يطرى انت عندك اكتر من بديل عشان تحل مشكلة واحدة عندك اكتر من بديل عشان تقدر تعيش بالطريقة اللي نفسك فيها لان ما عندلش اكتر من بديل عندك حاجة واحدة بس هتلي نفسك لو ما حصلتش لان توقعاتك فيها عالية هتنفسك تداي عارف مسال بسيط انت مثلا نازل بتدور سيارتك متأكد ان السيارة هتدور. اللي يحصل لو ما ضايقتش لا الناس تتنرفز واللي يضرب السياره بالشلوط قال يعني هتفهم كل دول كلها بتنرفزك لكن لو انت مرن وتوصل لقانون التحكم وتحط احتمالات لمشكلتك مقدما وتحط لها الحلول مقدما اصبحت بقانون التحكم لو السيارة باظت ممكن اسرف ازاي عندي أرقام تلفونات أصدقاء او اكلم تاكسي يجي أو او عندي سيارة تانية ممكن اسرف بسرعة فانت باستماع واف من الاحتمالات التحكم من حياتك ودي بتديها لك فلما تنامي نفسك باستمرار تقرأ على الأقل كل يوم عشرين دقيقة تسمع عشرطة سمعية بالنسبة لسيارتك طول ما انت ماشي في السكة تبقى سيارتك اصبحت بالتنميك بالدعمك بالتقويك مهما يحصل اشارات قفلت حد كسر عليك في مرور كتير انت قاعد متمتع انت قاعد في الجامعة المتنقلة وعمال تدرس وتعلم نفسك وتنامي نفسك تروح بعد كده الشغل او تروح اي حيط انتريحها لنفسك جاهز عارف نفسيتك عالية مش بتاخد حاجات بالصدفة ان اي حاجة وبعد كده علاقاتك مع الاخرين في كتب رائعة النهاردة في العلاقات الناجحة علاقات الزوجية الناجحة علاقه الاباء بالابناء كل دي كتب متوفره وكمان متوفره كاشرطه لان كل ده هخرجك بعد كده توصل في علاقاتك مع الاخرين يا ترى بتتكلم مع الاخرين ازاي بتعرف تسمعك كفايه ولا بتبقى مستني دورك عشان تتكلم انت كمان لان كل واحد عاوز يتكلم عاوز يتكلم عن نفسه عاوز يتكلم عن تجاربه خبراته وكل انسان يحب الشخص اللي بيعرف يسمع عشان كده في مثل بيقول لك لما بتتكلم بتبقى عارف انت عايز ايه لكن لما بتسمع بتبقى عارف انت عايز ايه والشخص الاخر كمان عايز ايه وفي مسج جميل جدا بقول لك كلمني عن نفسك اسمعني كلمني عني احبك عشان كده لما بتسمع الناس وبتسمعهم وتدي كمان اهتمام ان انت بتسمعهم وتسال اسئله عشان توري الشخص انت فعلا مهتم بيه ولما تخش انت تتكلم عن نفسك هيبدا الشخص مهتم لان هي الاتصال رايح جاي وده اللي بنوصل لاعلى مرحله اتصال اسمها التوافق لو سلطوا اتفاق مع الشخص الاخر تحركاتكم زي بعض تنافساتكم زي بعض افكاركم اصبحت تقريبا ماشيه مع بعض فلوس لقيتيها رائعه فلما تعملها مع العالم الخارجي والعالم الداخلي انت نفسك علاقتك مع نفسك رائعه علاقتك مع اولادك ممتازه علاقتك مع زوجك او علاقتك مع مع زوجتك هتلاقي نفسك بتهم عليك لان الداخلي اصبح بيتجهز اصبح بيتوظف تروح أي العالم هتلاقي نفسك وصلت من مع, مع الأشخاص في وده هيراحك كتير وخليك تكسب فرص كتير وتنمو اكتر وتقدر توصل لاهدافك وفعلا تعيش حلمك وده هياخدك من الجزء الروحاني للجزء الساحي للجزء الشخصي لعلاقاتك مع العائله وعلاقاتك مع الاخرين ولو سبت كده للجزء المهني اخبارك ايه بالنسبه لوظيفتك يا ترى ليه انت برضه بتلوم يا ترى بتنقد يا ترى بتفكر اصلا رئيسك وتقول هو السبب في مشاكلي محدش اطلاقا في حد كل واحد بيتحمل مسؤوليه حياته انا في Koutuelům, walditi, walditi, no, maraboniž by to byly a kentetanese, ale když rabuni, kudy daro ale? Maraboniž se ktartmin kede, daro ale? Taban, kanandum, afkarmu, ale nezbytné rabuni, božskou tak kudy narafu, taban, ubadenelum, zukty, ubadenelum, auleji, ubadenelum, omel, kanandi, aktermen, alfinájem, ale nekudem jirame, makenvil, a makenil, a makenil, a makenil, a makenil, a a وانا ساي صيارتي كنت خطت شريط سمعت واحد من المحاضرين الكبار في العالم عمال يقول لك ولا ماما ولا بابا ولا أخ, ولا أخ ولا أخت ولا صديق ولا إنسان في الدنيا هو السبب فأي حاجة بتحصلت داخليا تحمل مسؤولية حياتك كما كنت أخذت دوش ساعة عارف زي في عز الساعة فوأني فقلت فعلا أنا عرفت الوقتي المشكلة هي فين وطلع ما عرفت المشكلة فين ممكن نروح بيه هزاي بدل معه دلهم والآخرين وانقذ الآخرين وقارن بني وبينهم لا واحدة. أنا فكر أروح فين من هنا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 ومن ساعتها عمري ما وصلت للمرحله كان عندي علاقه جامده زياده عن اللزوم مع شخص يمكن يحصل اختلاف في الاراء لكن ما فيش اختلاف بيني وبين الشخص نفسه لان الشخص ده احسن مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى فانا متقبلك زي ما انت باحترمك زي ما انت بحبك زي ما انت لكن اسلوبك انا مش مبسوط منه وفي هذا الاسلوب عندك رسالة هروح للرسالة هقابلها برسالة اخرى فهنقدر نتفق لكن لو دخلت هجمت الشخص، هيدافع عن نفسه بحاله، وهتخش السلوك مع السلوك، وانتو بنتين هتخسره بعض، عشان كده ده من, من الأسباب الطلاق اللي بيحصل في العالم، ده من دمين الأسباب ان الشركات بتفتح وبتتقفد، من دمين الأسباب ان الشخص بيفلس نفسيا يعني هي نفسيا نفسياً يجيله اكتئاب، يجيله امراض نفسية، يجيله احباط، يجيله توتر، يجيله القلق، كل ده بيجي منين من الشخص نفسه، عمال موجود حول النفس فقط وهي حد يختلف معه في الرأي يبدأ يدايق ويشلع حواليه حتى لو في الاجتماع حد يختلف معه في الرأي يبدأ يهجمه لنزام يكون بيهجمه بحاله ده مجرد مختلف معك في الرأي ما لازم نختلف مع بعضها في الرأي انت لك اسم ولا لي اسم لك افكار واعتقادات وقيم وطريقة وادراك ومعنى ولا لي مختلفين تماما عنك حتى لو اخين فلو اختلفنا ده وضع طبيعي جدا ما تزعلش مش شخص اختلف منك فبص لايه لما تنمي نفسك نمي نفسك في حياتك الشخصيه وتروح للشغل في اي حاجه بتحصل بتبص للرساله بتاعتها ممكن تستفيد منها ازاي هتلاقي نفسك تحت جدا بمجرد انك تقول ان انا بحترم الناس زي ما هم, وبحبهم زي ما هما زي ما هما زي ما هم. انا مش عشان حد اطلاقا الناس معايا في ضمان انا بحترمك زي وبحبك زي منت. انا الشخص ده اللي قداني, من الله سبحانه وتعالى ومجرد عنده سلوك دي برمجه انا مش موافق على سي برمجه هنتفق عليها لان فيها رسائل مختلفة لما تعمل كده حياتك بتفتح جدا وبعد كده تلاقي نفسك بعد كده للركن المادي اخبارك بالنسبة النهارده بالنسبة لماديتك بالنسبة للفلوس يا ترى اللي انت بتكسبه مبسوط منه لو لا طب عملت ايه اخيرا عشان تتحسن انا بالي انك تقعد تشتكي بس انا اسال سؤال طب إيه اللي عملته أخيراً عشان تتحسن اقول زي سواق تاكسي بيقول تعرف وبعدين والدنيا صعبة جدا والحكومة والمجتمع والعالم والناس عملها تتعب نفسيا ومركز على دي وداخل جواها وعنده رابط صعب جدا زهني لا ما وصل نفسه للجنان في الآخر وعمال يشتكي وإي حد يصير عليه يشتمه ويجي لوراه وصل نفسه الإحباط تام والاكتئاب تام فأنا سألته إيه اللي انت حاولت تعمله أخيرا عشان خاطر تحسن تحسن, تحسن طريقتك في الحياة أو تحسن دخلك قال لي انت فاكد ده موضوع سهل انت يمكن جاي من كوكب تاني هنا الدنيا صعبة جداً لا انا اطرحك هاني هل ممكن يعني تعمل ايه انت عايش بره يمكن يمكن سهله بالنسبه لك بره وفي ناس لك ان النجاح بره سهل طب سافر وشوف. سافر انت بنفسك وشوف هتبص تلاقي ان هنا النجاح اسهل بكثير جدا هنا عندنا علاقات لو حصل لك حاجه وقلت الحقوني هتلاقي واحد في الكلام ده. خطيرة جدا في كل شيء من الجنسيات ومن, ومن عارف حتى بالنسبة بالنسبة Benízben je šedé, ten naráže na to, že je to švýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, a svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, svýcarský, بدأت تركز إيه اللي ممكن عمله عشان أملك هذا التاكسي إيه اللي ممكن عمله عشان التاكسي ديبقى بتاعي أتصرف إزاي؟ أفكر إزاي؟ أروح فين؟ وده طبعا في ناس عملوا كده يمكن أقولت القصة دي كتير قبل كده واحد اسمه سيون باركر الرجل ده كان كان سوا تاكسي أبو كان سوا تاكسي هو كان عايز يبقى دكتور دكتور باركر وعد يفكر إيه اللي ممكن عمله عشقات أمرو هذا تاكس لما أبوه أصحاب التاكس تردوه وأصبح في مرحلة نفسية صعبة جداً وبعدين لقى لك لا أنا ممكن أمرو كهذا تاكس لا يعني عاد يفكر وعاد يفشل وبعدين جاب إخواته إذا ممكن أمرو كهذا تاكس عاد واحد أحديب فكرة أصحابه عارف ولاد عمامه وفي الآخر عده وجمع مبلغ بسيط راح لصاحب التاكس وعرض عليه نشتري منه على أساسية ده جزأله وشوية شوية شوية بعندو تاكس لما عنده تاكس عاد يفكر أمرو تاكس تاني زاي وعاد يفكرو أصبح عنده أسطول من التاكسيات. بعديها قال لك عايزين نخدم عدد اكبر من الناس فكروا في اول اتوبيس بقى من الاتوبيسات قال لك ايه رايك نروح للطائرات وبعدين عمل شركه اسمها ازيانا ايرلاينز اللي هي شركه طيران ازيانا قال لك بس يعني اول سنتين يعني عارف اتخرب بيته وخسر كل شيء والناس تقول له ايه يوديك لكن هو صمم بان ان ممكن يوصل الى من, من بتعمل من من dolarat, návsič safi. Je to důvod, protože jeden ví, co znamená, že nebudeme škválovat, ale budeme mít své myšlenky a budeme je věnovat. Budeme žít s cíli a budeme se soustřeďovat na výsledky, ne na على a výzvy. A když dosáhne člověka, se soustředí A další člověk se to je, když se stane, mám vlastní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 Těker Allahu Subhanahu Wa Taala. se učí, myslí, pracuje a ty až tam, až se dostaneš, až se dostaneš, až se dostaneš, až se الادراك وصلات الخوض التفكير لان اول ما تدرك حاجة لازم تفكر فيها ولما تفكر فيها هتلاقي التفكير بيأثر على زهنك هتلاقي التفكير بيأثر على جسمك هتلاقي التفكير بيأثر على أحاسيسك هتلاقي التفكير بيتسع ويتنتشر وينتشر هتلاقي التفكير يسبب الواقع وده بوصلي هذا التفكير راح وقعدك للمرحلة اللي بعدها وخدك على التركيز اي حاجة تدركها لازم تفكر فيها لازم تركز عليها والتركيز أي حاجة تركز عليها بتأثر على حكمتك في الاشياء وعلى شعورك وحاسيسك وبعدين على سلوكك لان بعد الاحاسيس في السلوك لان الاحاسيس هي وقود الانسان والبص لا هذا التركيز بيوديك لثلاث حاجات الغاء ويحصل تعميم ويحصل تخيل لأن هي تركز عليها لازم المخ ما وتركز على التعاسة والمخ يدعمك في هذه التعاسة لان العقل البشري هيدعمك على اي حاجه انت تقولها انت المدير اي حاجه تقولها المخ يقول حاضر تقول له انا مكتئب يقول خلاص هجيب حاجات تخليك مكتئب اكتر هفتح لك فايل من يوم ما اتولدت النهارده كله اكتئاب لو انت سعيد هفتح لك فايل في كل السعادة لازم تفكر خد بالك تفكيرك بيروح فين لان الافكار هتتركز والتركيز هيتعمم ولما تعمم هتبقى جزء من حياتك بعد كده Náammate o tom johli, kấy also udělác notováатель ve k favour na ceký tlák Nechálem kýto zdíklad křižítky i si svedal četlá Оčeket Když están prosím, který se تكون nad tržnu novou, o tom do storálnímhému tlským nefiácnému Na jedinu máte normální média méně k nedok Kakýžátkým méněním V stále v subsequentu máte, ان pro zvedal activem ch poles upevněte nebočítním dotáňskou No وإنت ركزت وطلعت أحاسيسك هتشتغل معاك او هتشتغل ضدك واحتغدك على المحطة اللي بعدها هتوديك على شارع اسمه شارع السعادة او هتوديك على شارع اسمه شارع الألم السبب لأن الأحاسيس فيها روابط مجرب أنا فكرتك إحساس معين مجرب أفكرت فيه وركزت عليه بدأت حيث الطريقة معينة هروح ياما للألم ياما <تصفيق> هروح للسعادة والإنسان هيعمل كل يقدر عليه عشان يروح للسعادة وهيعمل كل عليه عشان يتفادى الألم ولو إنسان خلط بينهم هما الاثنين يعني ربط السعادة في حاجة سلبية هيروح لها ربط السعادة مثلا في السجاير أو ربط السعادة في الإدمان أو ربط السعادة في حاجة سلبية هدوس المخ يروح مودي لهذا الاتجاه لأن المخ لا يعي غير اتجاهات حسب تأفكارك وحسب تركيزك زي ما نتولك قبل كده لما واحد يقول لي طب إذا كان المخ رائع كده وبينجحنا باستمرار إزاي المخ مثلا ممكن يخليك تفشل, المخ بخليك تفشل بخليك ناجح. لما تبقى فاشل تبقى ناجح في الفشل لما تبقى مكتئب هتبقى ناجح في الاكتئاب لما تبقى عندك احباط هتبقى ناجح في الاحباط هو المخ بيخليك تكبر على انت فيه لان العقل البشري بيفكر في تجربة واحدة في وقت معين ويعممها ويبني عليها وباستمرار يدور لك على التدعين فلو انت عندك صديق وبتحبه جدا وبعدين اختلفته في الرأي داي سبب من الاسباب على هذا الاختلاف وبدأت منه بدأت المخ يبدأ يبني لك عليها من كل الحاجات اللي من هذا الشخص وبعدين حسب القانون لأنه قانون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 اول سنه اه طب ما انتوا نفس الاثنين ايه اللي حصل بعد كده ركزوا على الحاجات السلبيه كل واحد فينا بدا يركز وطبعا في حاجه اسمها توارد تفكر فيك في قانون يعني في فيك أو تفكر في حاجة معينة ليه بتحصل دي قوانين توارد الخاطر فبيقولك ازاي المخ بارع عن مغناطيس بتنجذ إلي الأشياء والأشخاص من نفس النوع فلو متفكر في حاجة تنجذ إليك من نفس النوع لما تفكر في شخص بيفكر فيك بنفس الطريقة عشان كده لأنفسك ممكن في غناء مع الناس بس مجرد أفكارك شوف حد بحياته ما تعرفوش قبل كده فكرت في طريقة سلبية راحت له رجعت لك تاني وتستمر في الزمن عشان كده خد بالك بتفكر زي في الناس فخذ بالك كل دواعي اتكلمنا على الإدراك ووصلتك للتفكير ووصلتك بعد كده التفكير وصلك للتركيز التركيز وصلتك للأحسيس الأحسيس ستقضيك لشارعين واحد اسمه السعادة وثاني اسمه الألم خد ذلك بتوبوتهم ببعض ازاي عشان كده النهاردة ان شاء الله هنتكلم على هذا في منتهى القوة هي الحياة بحلها لما يفكر نفكر فيها اسمها الروابط الزهنية الروابط الزهنية خليش انا كم سؤال الروابط الزهنية يترى ممكن تسمع أغنية ت hoře můž sudyťá nevy� находится jedný, může si uvít náro Takz?! A proudstav a nák Sav èké nevykle, může se o nedáhnut na druhые a může se o tomu budouitus, dřeší nač moc celém urálido a seu může se o tomu úšené na kib calmí sčí bůso si uvít nevykle, nad Panám v8, zvykle je na kdo sem a mám zrádné nevykle zvělí se válubit a může كل دي اسمها رابط ذهنية التي في الحواس الخمس رابط ممكن يكون رابط بصري أو رابط سمعي أو رابط حسي أو رابط تصوري أو رابط شمي أي حاجة من دول بتفكرت بحاجة تانية الدنيا عبران حاجة فيها رابط ولولا كده الإنسان ما يعرفهاش فكل حاجة مربوطة مع حاجة تانية معها تعرفين في الستينات في واحد اسمه أيام بافلوف بافلوف ده أخذ جائزة نوبل للسلام هو كان في الجيولوجي أخذ هذي عارفه دي على فكرة تجربة دي بس ليها جزئين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 كلهم مترابطون ببعض فبعد كده بابلو بعملين راح شيل الأكل على جنب وراح ضرب الجرس لوحده والكلب بدأ يجيله اللعاب من غير ما يكون في أكل واستمر بابلو على هذه الطريقة ولك هي دي اسمها الروابط النفسية بمجرد ما الشخص يسمع حاجة دخل جوه حسيس مشتعلة بترتبط في التجربة بعد كده لو سمع هذا الشيء أو شاف هذا الشيء ترجع تاني هذه التجربة من أول وجيه تشتعل أو مجرد يفتكرها يعني مثلا ممكن يكون اثنين اللي سبق متجوزين وبعدين كل حاجة رائعة وحطوا مثلا موسيقى معينة يسمعوا الموسيقى دي ارتبطت بالتجربة اللي هم فيها احساسهم كانت عالية بعد كده اي وقت يسمعوا الموسيقى دي يفتكروا تاني التجربة الاولانيه نفس الشيء لما حد ينفصل عن حد وكان في تجارب او في روابط كتير لما يروحوا المطعم ده يقول لك انا كنت فيه قبل كده انا مديع منه او مثلا يسمع حاجة معينة تفكره بالشخص الاخر اللي نفسه مديع منها دي اسمها الروابط الذهنيه فبابلو بيجي دي ان الرابط اللي اسمها reflection لما بيحصل رابط معين ان الرابط دخل في احاسيس عاليه وانت عندك تجربه معينه بتحصل وفيها احاسيس عاليه وفي منبه زي رابط زي اغنيه او اي حاجه بتحصل حواليك بيخش جوه التجربه بتاعتك فاهم بعد كده لما تسمع هذا المنبه لو سمعت الاغنيه او شميت نفس حاجه اللي شميتها قبل كده تيجي تفكرك تاني بالتجربه من اول وجديد تعرف ده غير كده اول من اول الناس اللي اتكلم عليها اللي كلم عليها بطريقة كانت كانت, علمية كانت سقراط ده من يعني من من من يعني أكثر من حوالي مثلا ألف وثمانين سنة وكان بيقولك إزاي سقراط سموها قانون سقراط أو the او the law of causality's the socrates law of قانون السبب أو قانون السببية قال لي قانون السببية قالك أنت لو بتعمل حاجة معينة وتكررها تاني هتدي لك نفس الشيء يعني لو في حاجة قالك كنت سعيد بيها وكررتها تاني هتوصلي لنفس الشيء لأن المخ عنده رابط داخلي الرابط الزيني وصل للرابط الجسmani والرابط الحسي تشتعل على طول التجربة مع بعضها بجرب مكرر نفس الشيل يوصل لنفس التجربة عشان كده ممكن إنسان يكون تعبان جدا وعنده اكتئاب وعنده إحباط يروح ساب البلد اللي فيها ويسافر بره وبره يتحسن جدا ويبقى رائع بمجرب نرجع بلده يحط رجله في المطار يفتكر تاني يكتئب تاني من الأولو جديد السبب لأن ساب رابط سلبيه في البلد دي قبل ما يسافر تعرف مثلاً في شوية حاجات كده ادي شوية شويه الباحثين برضو حصلت في حوالي الستينات جابوا فار الفار ده حطوه في يدوب الفار يتحرك بعدها بحوالي مثلا 20 سنتي كان فيه حاجة اسمها الكتريك شوك يعني كان فيه كهرباء الكهرباء دي اول ما وصلها الفار تروح مشتعله فيخبط في بكهرباء فيروح ناطط عامل سمرسون عارف لما ينط واحد يبتوع جمباز يروح ناطط ويروح جاري يلاقي جبنة فهو عارف ان فيه جبنة في الآخر لان شم من ريحتها فعلى طول متاها فيها جبنه بعدها كان سنتي فيها اللي هي الصعقه الكهربائيه فاول ما يروح الصعقه الكهربائيه يروح ناطط بسرعة بيلف لانه خبطته جامد يروح رايح واخد الجبنة عملوا الموضوع ده معاه لمدة اسبوع بعد كده شالوا الصعقه الكهربائيه وحطوا الفار من غير كهرباء تهرب الفار عمل ايه يروح ماشي يقصى بعديها ب 20 سم يروح عامل السمرسول لافف اللفه ويروح رايح واخد الجبنه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 فادها لها اكلتها مجرد ما احركها تعمل كده ابو سيد القطر حد ياري جاري عشان عارفة ان هنا في ايه فده بقى رابط بالنسباله حتى لو ما فيش حالة ترجع تاني عشان تعمل دي عصفورة مثلا لها اكل على كتفي و بعدين اعمل لها كده وبعدين جبت شمت دي واكلت الاكل اعمل لها كده جات مرة اثنين ثلاثة بعد كده من اي حتة في البيت اعمل كده تروح جاي وقفة على كتفي ودي الطريقة اللي بيعلموا بيها الدولفن to طريقه قال بيعلموا بيها الاسماك اللي بتنط الكلام ده كله وحاجات دي بيعلموا بيها الحيوانات يعلم بيها الفيل طريقه اللي هي الروابط فما نعرفش انت ايه, لكن يفهم الاكل لما تربطها له بحركه معينه بيعملها عارف بيعمل عشان يأكل. فما تدوس له مثل مثلا درثيل بينط في ولي بيجزب انا بشم ريحته بشم ريحت الكذب فطبعا انا افتكرت ان افتكرتها فعلا بتكتيش في الكذب فكل سراجع من مدرسة تقول لي انت كنت فيه النهاردة قلت له وظايا كنت في مدرسة تقول لي حضارتك محصة فانا اكتشفت افتكرتها فعلا بتكتيش في الكذب وانا بتشم ريحته فكنت على طول ما قدرش ما قدرش اقولها حاجه خالص وبعدين احنا صغيرين كنا بنعمل حاجه بنكذب طول النهار يعني ندوس لاي الاطفال على طول عاملين يكذبوا يقول لا انا مكتش هنا لا انا عبي اكتشف وخايف يكذب عشان خايف فطبعا كان لازم قدامها لازم هو كل حال فكنت اقول كنت هقول لهم عندي في البيت ما تعزموهاش تيجي هنا ثاني لانها حتى هتعرف هتفقسنا حت كلنا دي مصيبه فندوس لاي دي كان حاجة من ضمن الروابط الذهنيه عارف من ديني رابط ذهنية كمان الشعارات مثلا شعار شركة معينة شعار أكل معينة شعار مثلا تبغس لي شركة زي ماكدونالد ولا كنتاكي ولا أي حاجة الشعار بتحها تبغس لي ممكن يعمل لك أغنية معينة أو موسيقى معينة وتشوف الشعار فالشعار عايز يربط الشعار بالجهاز العصبي عندك فكل ما تشوف الشعار تفتكر السعادة لأنه في الألم وفي السعادة فدي اسمها روابط ذهنية تعرف حاجة أنا كنت مجيء العام في لوكاندا لوكاندا الخامس نقوم في مونتريال كنت عاد اجتماع وكان في مدير الاستقبال لسه معين جديد وبعدين فانا بتكلم كل ما كان بص يضحك بعديها بشويه يضحك ثاني يضحك يعني يضحك من قلبه انا جامد يعني وبعدين يضحك ثاني قلت الله جدع ده لسه ما بدأش عاوز يترفض ولا ايه وبعدين يضحك ثاني ويضحك ثاني وبعدين بعد ما خلص الاجتماع قعدت معاه وقلت له انا شايف إن انت من النوع اللي بيحب الفوجازار كنت بتضحك على ايه قال لي جدا بس عايز اقول ان انت بتقول كلمة كلمة ممتاز كتير ممتاز ممتاز عندك على طول انا عندي واحد بيقولي لي نكت ويعني كل ما اقعد ما يقولش ان نكت وضحكني وكل ما اقول نكته يقول لي يا ممتازه ممتازه فكان الكلمة دي كانت بتضحكني فعرفت قلت ممتاز دي اكثر مره كل ما تقول دي افتكر وافتكر نكته انا نفسي بحك مناسب جدا فده كان رابط ده رابط زيني انت عارف الرابط الزينيه بتيجي زي مثلا ايه الناس اللي الناس بيمثله الكوميديا اللي هما بيضحكونه لو شفت مثلا عادل ايمان يطلع يبص لنا بطريقه معينه ويقول كلمه معينه ويكرر نفس الكلمه زي مثلا في مسرحيه Masama jsou šťavní, a býkáře vystimulují. A my jsme. A my jsme. Kdybychom byli vystimulováni, bychom se začali smát. A my jsme. A my jsme. A my jsme. A my الجمهور A my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 No jsem máguj z něj. Ten jsem řekl, že mě bára, že se ti dělá a že ti je to moc zlé. Já jsem řekl, že to je jen záležitost. Já jsem řekl, že to je jen záležitost. Já jsem řekl, že to je jen záležitost. وبعد كده مشى فاما لما شرحت لهم قعدوا يضحكوا جا جوزها راح هدع الكرسي ده اول ما هو جوزها عد على الكرسي ده جوز بالنسبه لها اصبح رابط لان اداها انذار داخلي ان المكان ده كان فيه خناقه من كم يوم فبدأت تتخانق مع جوزها هي مش مع جوزها بتخانق مع الرابط اللي ما كون في كرسي تخيل ممكن يكون مدير عمل اجتماع في مكتبه والاجتماع جه بعد بعض المديرين الثانيين والاجتماع كان سخن شوية وكلهم مشوا وسابوا طاقة طاقه كل كرسي في مكتبه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 a se nefesek, ale je to a jít s Aulou Dílem. Když je to dát a jít s Aulou Dílem, já jít s Aulou Dílem, a jít s Aulou Dílem, بيمسك السفينه او بيمسك المركب فتبص لقيت الهلب ده هو الرابط بالنسبه للسفينه احنا عندنا روابط ذهنيه ورابط عيوشيه ورابط حسيه ورابط جسمانيه كل دي روابط بتحرك كل احاسيسك يوميا فلما تعرف ازاي تتحكم في هذه الروابط ممكن تتحكم فعلا من حياتك تعال نشوف الروابط دي مثلا بالنسبه للسعاده والالم فاكرين لما كلمنا في المحطة اللي فاتت عن القوة المحركة للجنس البشري أو القوة المحركة الإنسان هي السعادة كلها روابط لو إنسان يربط يعمل كلمة رابط رابط يربط السعادة بالسجاير وبعدين طول ما ماشي في الدنيا هيكون عنده روابط ذهنية وروابط حسية وروابط نفسية يعني ايه هو قاعد الاجتماع رحمه الله سجارة يقولك عشان يقدر افكر واحد تاني عاوز اخذ قرار يرحمه الله سجارة عشان يعرف يقارر واحد تاني ممكن يربطها بالاكل على فكرة واحد يقول لك انا انا واحد قال لي ما دار شيء قرر غير لما اكل لازم اكل حاجة عشان أخد قرار صح يعني بقى زي الفيل لسه ما قررش بغاية النهاردة فطبعا انتصابات الأكل بحاجة ما ليش دعوة خالص بالقرار فبص لقي في ناس تعمل كده مثلا الشخص اللي بيدخن هو في السيارة يروح يفتح الراديو يروح مولع سجارة بعد ما يأكل يقول لك عايز بقى سجارة عشان عشان نحبس عشان يعني نعم من شرطي ما أدش فكرة بباز اللي هو كله. او مثلا ممكن يكون مدهي روح بقلع السجارة عشان تريحه هي السجارة مش بتريحه هو بتنفس بطريقة مختلفة هو روح مطلع الاكسجين فتنفس فالريقة مرت بالاكسجين المخ بغز على الاكسجين لكن فيها اللوكوتين فاللوكوتين بيرخ في مكان يبواز لك كل حاجة انت بتعملها لكن انت بتنفست فهذا التنفس هو اللي بيريحك لكن ما في السجارة في الدنيا ممكن تريح الجهاز العصبي ولا جهاز المنع بالعكس بتجنه a já musím se bát, že je to Robit, když je رابط Robit, Robit, Robit, Robit, Bát, že je to Robit, a já jsem se bál, že je a já jsem se bál, že je to Robit, a já jsem se bál, že je to Robit, a já jsem se bál, že je to Robit, a já jsem se bál, že je to a já jsem se bál, že je to Robit, a já jsem se bál, a مع أصدقائي عشان يتقبلوني كلهم بيدخنوا دون سجارة وبعدين بدأوا يتفادوني فلقيت نلت معظم صحابي مدخنين بدأوا يبعدوا عني فلقيت نف شوية شوية عشان الناس تتقبلني رجعت يديني وبدأت أدخن فلوصل لي فين ما خش الدخن مش طيأها ولكن بدخن عشان ثردي عشان الناس تتقبلها والتقبول ده ممكن يكون شخصية ضعيفة للشخص ناشئ فالرابط زنية في مطار خطورة إيه بقى الرابطة الزنية يعني إيه الرابطة الزنية أي تجربة بتصف في حياتنا فيها شعور وحسس عالية وفي منبه بيحصل في نفس الوقت الاثنين يرتبطوا في الجهاز العصبي وفي العقل اللاواعي فهناكوا ثاني شيء بيحصل في حياتنا وفيها شعور وحاسس عالي عندك في احاسيس عاليه تكون تكون في منبه بيحصل في نفس الوقت الاثنين في الجهاز العصبي السبب لان العصبي هو جهاز الارشاد هو الساتلايت بالنسبه بالنسبه للمخ فهو بيمسك بيعمل ديتكشن كنو... السري اي حاجه بتحصل ياخذهم تروح للحواس الخمسه وبعدين تروح بعد كده فترتبط بالجهاز العصبي وبعد كده تروح في في المخ وتثقر هناك وترتبط لانها احساس عاليه فالاحساس فيها وبسرعه عشان كده اي حاجه بتحصل لك يا احساسه في أحساس و المسيخ ارتفع العالم السلام احنا عندنا ناسا بمصر كان السلام المصري كان السلام الجمهوري يفكرك بمصر اسمع في اي حتى تفك المصري في نفسك و و وافته في قوة معينة في اي حتى في العالم تشوف عالم بلدك وتحس بالفخر تحس ناك بتنتمي فكل دي حاجة من الحاجات الرابطه ذهنية ورابط توصل توصل احساس في اي حاجة بتحصل في حياتك فيها احساس عليها وفي تجارب تحصل في نفس الوقت الاثنين اثنين بيرتبطوا ببعض في جهاز العصبي وتروح للعقل الوعي ولا وعي وتستقر هناك دلوقت الرابط ده في منطاق قوة لازم نعرف نستغله بقى لصالحنا ولا يبقى العلوم دي زائلتها لازم أعرف أستغل هذا الرابط إذا ممكن نستخدمه إن أنا شخصيا أوصل مرحلة أشغل الرابط زي ما أنا عايز ممكن الشغل ده من رابط دفقيه رابط مرابط بيحصل بيحصل وإني في حاجة ممكن بحاجة أو حاجة تفكرني يا ترى ممكن نستخدمه في الخشوع في الصلاة ممكن أعمل رابط روحاني. ممكن يفكرني بالتسامح، ممكن يفكرني في التحكم في الذات، ممكن يفكرني أتحكم في أعصابي، ممكن يفكرني إن أول ما أخش البيت أشيل البرنيتا أو الطائية بتاعت الشغل وأخش هنا دي هدية تانية، لأن لاحتي أني أحد أولادي أحب أولادي أكل كويس مع زوجتي أو زوجتي أكل كويس مع زوجها يبقى في رابط تاني رابط الاحترام وهو كامل ندي مملكتي في بيتي وعايز سعادة تكون متشرف فيها ما جبش مشاكل من الشغل وأنزلها في البيت وأعمل العكس هدوس تلاقيه. A robot في بعضها زي ما عشان في ناس تاخد معاها شغل في البيت البيت رابط عائلي لما تاخد شغل هناك الرابط المهني مع الرابط العائلي بيتلخبطوا الاثنين سوا فانت لو v تاخد شغل في البيت لازم تعرف تفصل في مكان واحد فقط من هذه الرابط. ممكن استخدم رابط في الخشوع. ممكن استخدم رابط في التحكم في الذات. ممكن استخدم رابط في, في الثقة في النفس. اكون مثلا رايح في الاجتماع كلام معين لازم اقوله. ارو اعمل رابط معين بحي تفكرني بقدراتي. اني تقول عمري عندي قدرات استمرار من ماضي طب حق عظيمة جدا. ذو الاتحنا عرفنا ممكن نستخدم رابط في أي حاجة في الدنيا. في الثقة. عايز قدرات داخلية، عايز تحكم في نفسي، عايز خشوع في الصلاة. زين ممكن أفكر نفسي في مكة وبعدين أكني أكني, أكني هناك وبعدين أعمل رابط تفكرني تاني بمكة كل ما جا صلي وأنا بقول الله أكبر تخش مكة جوايا وتخش الأحاسيس والخشوع الرائع ده ولا نفسي بصلدي بخشوع تام، وبتركيز رائع فعلا مع الله سبحانه وتعالى زين ممكن أعملها طالما بعملها بعملها أعملها بأحسن طريقة ممكنة لأن الاستفادة تكون أكثر وأقوى. الرابط عنده أربع مفاتيح معينة عشان يبقى فعلا ناجح أول مفتاح القوة قوة إيه؟ قوة الأحسيس إن تخلي أحسيسك تشتعل الحاجة الثانية التوقيت توقيت إيه؟ توقيت الرابط اللي أنا هنستخدمه التوقيت بتاع الرابط ده يروح في الأحسيس المشتعلة يخش بسرعة في جهاز ويتبرمج على طول في العقل اللوعي عارف زي ما نترك مرة أبل كده في التجارب اللي فيها الغاء إن حد يكون يحب أكلة معينة وبعدين مستميها وبعدين يجد فيها هدودة ولا ريحتها معفنة سيسبها بسرعة لان اصبح رابط بعد كده كل ما يفكر في الاخلة دي إلي هيفلاله الحواس البرمجة العصبية واللي هي دخلت في الجهاز العصبي والبرمجة الزهنية والبرمجة النفسية كله يروح خبطينه وينفجره جسلاء شخصيبك على طول من هذا الطبع اللي هو كان بياكله بقاله سنين السبب في رابط سلبي دخل في الروابط الإيجابية وحتى من رابط الإيجابي اللي هو كان عنده من سنين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 هتفتكروا عنه متميز مختلف عن الباقي لو كلهم مثلا متعبين بس في واحد ابن حلال هتفتكروا اللي لا لانه مختلف لانه متميز فالعقل البشري من اساليب الذاكرة لانك ممكن تنمي الزاكرة ازاي وتحفظ لما تعمل حاجة بطريقة مختلفة المخ تكرها بسرعة وبعد كده التكرار انه ممكن تستخدمها في حتى في العالم في اي مكان انا واقف فيه او في اي مكان انا رايح فيه مجرى امسك الرابط بتاعي على طول يفكرني بكل شيء ايه رأيكو بعد الوقتي؟ هنعمل رابط مع بعض هنعمل حاجة، عانسكو مثلا في الوقت الحاضر بس امسك سبعين كده اي سبعين؟ اي امسكوا سبعين دول خلاص سيبهم؟ لما تمسكهم تنفس بعمق زيبهم امسكهم تاني وتنفس بعمق سيبهم امسكهم تاني هتجد انفسك بدأت تتنفس من غير ما تفكر لان دي المخ عارف انها تنفس اما تمسكهم عارف انها تنفس بعد كده بأي حتى تمسكهم حاجه سبت تتنفس ان مخي على الاكسجين بعد كده حط معاها رابط يكون رابط سمعي يعني عايز صوت جواها فلما تمسكهم وانت بتطلع فكر فكر ان انا واثق في نفسي انا واثق من نفسي واثق بنفسي وانت بتتنفس انا واثق من نفسي واثق بنفسي خلاص سيبهم امسكهم واثق بنفسي واثق بنفسي المخ يفكر في الثقه ويفكر في التنافس الاثنين دول مجرد ما تمسك دي هاده معانا تمشي في الشوارع تعمل كده الناس يقول ده ده ضرب لا انت ممكن ما co jsem si myslel, že je to, co jsem si myslel, že je to, co jsem si myslel, بعمق وتفكر نفسك ان انت احسن مخلوق خلاص je to, وتعالى وانت واثق myslel, že je اول co jsem si myslel, že je to, فالمخ بيفتح لك كل فايل الثقة ويروح مديه كله فتلاقي المخ يقولك لك اه فعلا بثق بنفسي في حاجه معينه انا جبت الثقه دي منين انت بتاكل ومتاكد المعده هتهضم جبت الثقة دي منين مش كده بس انت بتتنفس متأكد هتاخد اكسجين مثال الكيسه الكبر جبت الثقة دي منين فانت عندك ثقة لا شعورية وتلقائية في سبحانه الله سبحانه وتعالى ثم تبص بعد كده في خط قدراتك اللي ادها لك الله سبحانه وتعالى اهيه ف عندك ثقه في نفسك عندك ثقة داخليه طبعا في شويه برمجه مضايقينك حد يقول لك انا مش واثق Odem si بعد báda kótilet kád, kótilet kád. A neusal, a neukudli كل kůllu, aby byl A jedním z رابط je rabík. Já jsem rabík. Já jsem rabík. Já jsem rabík. Já jsem rabík. Já jsem rabík. Já jsem rabík. Já jsem rabík. من jsem rabík. Já jsem rabík. Já jsem rabík. Já jsem rabík. Já وبعدين كنت انا بمر يعني كنت زايق في هذه البلد قالوا الاول دكتور ممكن تساعدنا عايزين يعني جالنا طبعا اللي هو المدير بتاع الفريق واللي عايزين تساعدنا دخلت بصيت لقيتهم كلهم عادين بياكلوا بيتفرجوا على التلفزيون بياكلوا حاجات حلوة وبعدين الكوتش عمل يقول لهم انت عملت كذا خدالك ما تعملش كذا ومركيت اعمل كذا فكله بيشاور عليهم كل واحد قاعد بيدافع عن نفسه الحلويات بتدي لك بتديك طاقه عالية بس بتديك سكر هي سكريات غير طبيعيه فبتتضين بعدها تروح بعدها ب 10 15 دقيقه والمخ عايز ثاني وبعدين كل لاعب في الدنيا مهما كان كده في عارف اول سانية بيحصل هو نازل بطوله هو نازل في لكن اول أو اسهال جدا ممكن كل رائع وبعد كده أصبح مش رائع. فلازم نرجع للرابط ده Během tohoto stylu, stejný věc vzhledem k životu, může být ředitel montáž, a potom se soustřeďte na tuto věc. Tento je význam, zablokujte ho zdroj. Zpět, jak في النص هنا في منطقة اسمها الشيء اللي هي نقطة الطاقة الحيوية فلما يكون حد بلاهبط بيفكر كده فلما مجرد ما أخد ورقة وأرسم لك خطين كده وخلية تبصر لهم ممكن زى أتصوره بصوبه طوعه لأن الطاقة بتاعتك مش متازنة فلما ينزل فريق حد هجمهم له لا أنت عملت كذا ويبدي أحسب أحباط ما هوش متشجع بعدين في الأخير له يا أنا بعشر نكسب أبست رابطتي على إيه رابطتي على سلبيات أنا حاسس إن أنا بخسر أنا عارف إن أنا كويس لكن كنت بخسر أنا لما كنت في الايام البيتونج كنت لازم اعرف ازاي اوصل نفسي رابطه ايجابيه وانا نازل افكر بأقوى ناس في اقوى الناس العالم عندي جاموسكوف عندي هاشيجاوا اعرف الناس دول كانوا بيلعبوا ازاي واحط نفسي في مطرحهم واخش الله ولو ما مش مهم انا كده العالم جدا مش حكاية انا متذكروا مش حاجة زيادة انا بس زودت الطاقة عندهم وذكروا الرابط الإيجابية في اللي في بيا في كانوا بيكسبوا وجبناه هنا في الوقت الحاضر ودخلوا بعزيز قوة طبعا قلت بعد كده ده لازم نستخدم الحاجات دي طبعا لازم تستخدم هذه العلوم القوية انك توصل العيبة مثلا الأحسن مراحل او احلى قدراتهم أو توصل مدير لاحسن قدراته أو توصل عامل لاحسن قدراته تستفيد من اكتر حاجة ممكن يكون منت فيها انت نفسك كإنسان إذا ممكن تستفيد من قدراتك تبقى أحسن حاجة بالنسبة الحياة كل دي ممكن تخش مع ذهنية ممكن اعمل رابط الخشوة لو خدت مثلا سبعين ثاني بلاش دور على فكرة ما تحطش نفس الصوابع فحاجات تكون يعني مثلا لو عايزين رابط الثقه او التحفز او للقوة ده رابط عالي فيه في تنافس قوي لو عايز رابط للاسترخاء عايز ارتاح عايز استرخي كان عندي اجتماع كان عندي دوشة كان عندي لهبطه عاوز انام عاوز ارتاح بتعمل لها رابط يكون رابط الاسترخاء مثلا ده اسمها رابط الثقه فلو خدت 70 ثاني اهمش ربائط كده اتنفس بعمق بس الزفير يطلع اكتر من الشهيق وهو لنفسي استرخي الان استرخي الان استرخي الان, الان فدس لقي يسمح رابط مجرد ما امسك يداية هدوس لقي بتنفس بطريقة الاسترخاء هتنفس الطاقة بتاعتي بداية تهدأ وبقول لنفسي امر مباشر للعقل بقول له استرخي الان مع التنفس بيخشوا الاثنين مع هذا الرابط اول ما يكون عندي اي مشكلة ولا بتاع وبعدين امسك هذا الرابط يخليني هدي عصابك ممكن عمل رابط مثلا رابط يكون رابط عشان خاطر الخشوع في الصلاة ممكن وأنا داخل زي ما أقول لكم أفكر نانا أفكر مكة أفكر الأذان أفكر رمضان شهر رمضان لأن شهر رمضان كلمة شهر رمضان رابط رابط روحاني فنحن نستخدم هذا الرابط عشان كذا الرابط دي في مثال قوة فأنا أقول لكم دلوقتي الرابط هو إيه الرابط بيجي إزاي تعال نشوف دلوقتي ممكن زي ممكن نعمل الرابط عشان تعمل رابط أول حاجة لازم تفكر في التجربة اللي أنت عايزها عايز ثقة عايز قوة حاجة عالية عايز سرخاء عايز راحة عايز تحققهم في أعصابك عملوا رابط مختلف وخلال الرابط تبقى مع بعضها يعني مع بعضها رابط لو أنت مثلا بتساعد الرابط لو عندك تجربة مثلا تكون إيجابية فكر في واحدة تانية حطها في نفس الرابط وتقول لما تمشي في الدنيا في حاجة إيجابية من نفس النوع حطها في نفس الرابط يعني مثلا ثقة تمشيت في الدنيا عندك شوي ثقة دخله في نفس الرابط عندك ثقة أكثر لما تخرجت مثلا عندك نفس الرابط أنا قوة معينة لما خدت تجربة حطتها في نفس الرابط. الحقيقة الرابط بتاعك ده مع الوقت يبقى رائع وجرم تدشكو تبص لقيه المخ بتحله كل الفعل بتاعها ويفكرك كل حالات الحلوة هتلاقي تحركات جسمك تعبرات وجهك تتغير تنفسك يتغير بتكلم نفسك صح وهي دي هو ده الاسلوب اللي نجحك في الحياة في ده الوقت لازم تفكر في الرابط اللي انت عايزه وفكر في التجربة. يعني مثلا انت عايز ثقة معينة أو عايز قوة او عايز استرخاء فتعرفتي التجربة خلينا مع بعض يعني أول حاجة فكر في التجربة اللي انت عايزها. ثاني حاجة فكر في الرابط يكون رابط حسي يعني انت ممكن تفكر في حاجة بالنظر او حاجة سمعتها رابط حسي اقواهم يعني مثلا امسك سباعين كده كل الصوابع دي رابط او كل دول اللي العضلات هنا الالعاب ده رابط أو قبضة أو قبضة كل دي رابط تعمل أي حاجة تقدر تكررها تاني ممكن تمسك هنا أو تمسك هنا أي حاجة تكون رابط انك ممكن تكرره وقت ما انت عايز فحلو تفكر في التجربة مثلا ثقة بعدين فكر في الرابط دلوقتي على الماضي كل انسان عنده في حياته كل شيء موجود في الماضي، كل شيء. ويا في الما البشرية النهاردة او في العلوم الحديثة بالنسبة لعين النفس الحديث يغدلك الماضي يجذلك في الغارب قوية، يجيبك هنا ويربط حالك المخ يفتح لك كل الفئات تحس برؤوع داخلية مختلفة. فهنا عمل فكر في التجربة وبعدين فكر في الرابط، فأنت عارف التجربة وعارف الرابط. لواجي هنرجع للماضي هفكر في تجربة معينة فيها هذه التجربة نفكر فيها يا ماسع عارف ثقة في نفسي. أرجع للماضي أفكر في التجربة ما مكنت التجربة فيها ثقة في نفسي. رأيت كده فأنا عايز دلوقتي التجربة عرفتها مثلاً ثقة الرابط اللي عارفه مثلاً عملت قبضة بالمنظر ده فلعرفت التجربة عرفت الحالة النفسية اللي أنا عايزها وبعدين عرفت الحالة النفسية التجربة اللي أنا عايزها وبعدين عرفت كمان الرابط اللي أنا هاستخدمه مثلاً القبضة وروحت راجع على الماضي وفكرت التجربة من الماضي فيها ثقة في الحالة النفسية دي اللي أنا عايزها وبدل نعيش التجربة تاني بالأول وجديد حد يقول لي زى ما أنت بتعملها بتعملها لو أنت مبسوط المخ فتح لك روابط من الماضي لو أنت زعلان المخ جاب لك حاجات من الماضي وخلت تزعل بيها ما أنت بتعملها بتعملها كلها روابط رابط فالواشي بس أنت بتعمل روابط دي وتعرف تبتعمليه فخلينا نرجع للماضي أيش تجربة فيها ثقة مهما كانت سواء في المدرسة أو في الجامعة أو في الشغل أو في الحياة أو أنت بتعمل أي حاجة زلك شوية ثقة بس بشرط تكون بتاعتك أنت ما تكونش حد بالدهالك مش حاجة خارجية تكون الحاجة بتاعتك أنت عاجز تعيش التجربة تاني من أول يوم تخص جوا التجربة شوف كل اللي شفته وقتها حس كل اللي حسيته اسمع كل اللي سمعته أول ما حسيته تبدأ تشتعد يعني خش كل كلها حسيته لما تشتعل أنسك هذا رابط ففي الحالات دي بتدخل رابط جوا التجربة تدي لك نفس الحالة الأولانية حالة تاني من أول يوم اولا فكر في الحالة النفسية مثلا الثقة النفس فكر في الرابط اللي أنت عايزه مثلا القبضة بأزيد طريقة ارجع للماضي فكر في تجربة محددة فيها الحالة دي اللي هي إيه؟ اللي هي الثقة. بمجرد متعيش هب كل حواسك تاني من أول وجديد وبعدين ترتفع الحواس امسك الرابط وبعدين سيبه بعدد بخمس ثواني ايه السبب؟ بعدد بخمس ثواني هيفقد قوته لان تفكير الإنسان سرعته أسرع من سرعة الضوء فانت لما تمسك حاجة بعد فترة والانسان بتجيله أكثر من ستين ألف فكرة يوميا هبوصة في أفكار بدات تخش في دي قبل ما تخش الأفكار تروح هتسحب الرابط قبل ما يفقد قوته فدلوقتي إذا فكر في فكر في الرابط ارجع للماضي عيش التجربة لما الحالة تشتعل ولا حسيت على أمسك الرابط. وعندما تمسك هذا الرابط ترجع شوية شوية فتبصر هذا الرابط يجي لك قوة معينة خلاص اكثر الحالة يعني اكثر حالة خد نفس معين بص حواليك وبعدين امسك ثاني الرابط شوف الرابط شغال زاي هذا الرابط ممكن تعملك رابط في الخشوع ممكن تعمل رابط القوه الذاتيه ممكن تعمل رابط في التعلم والتعليم ممكن تعمل رابط في التركيز ممكن تعمل رابط في الثقه ممكن تعمل رابط رابط للتحكم في الناس التحكم قصدي في في الذات ممكن تعمل روابط شيء فالرابط الذهني ممكن يوصل للاحاسيس والاحاسيس تشتغل يخش في الجهاز العصبي ويتبرمج داخليا وبسرعه جدا هتدوس لهذا الرابط ممكن حياتك a tě nafes bárnku, fále, Alláh hu akbar, a tě chušuje, bluchuje, a dostaje. Takže, běma, třetí, třetí, třetí, až bude rabi džibálak v muntaha, roga, a v muntaha, síla, aby když rabi džíni, může jít, aby jeho život je الا درك وصلك لفين وصلك للتفكير والتفكير وصلك فين التفكير وصلك للتركيز والتركيز وصلك الاحاسيس الاحاسيس ودتك شارعين شارع السعاده او شارع الالم والاثنين اثنين عندهم روابط ذهنيه والروابط دي طب مجرد ما تعرف ازاي تروح وقت مش بيتعمل تلقائيا وناس تبقى ايما منهم يحس انه سعيد انه سعيد ليه او يحس انه متضايق مش ليه في روابط حصلت له لازم تاخد بالك من الروابط الذهنيه من اول النهارده عشان كده في قصة كان في مسجف مودي حقيقية في بلانو دالاس تكساس إن في واحدة ست ست دي معروفة ست كبيرة معروفة كانت سعد جدا الأطفال اللي ببهات لسه مودين قليل كان معظم بينموتو خصوصا اللي ببهات اللي معنومش أب ولا أم يعني عارف يعني سابوهم الناس سابوهم وخلاص يعني بسميها أباندز يعني أولاد من الشارع لقوهم في في الحواري وبعدين أخذوهم مفيش حب مفيش فيش مفيش ما فيش حاجة فكان بيموتوا وجالبك القصة حقيقية. فقالي الدكتور من الدكاتره قالت تعال نشوف الست كبيرة دي ممكن تساعدنا بايه فهي لا واحدهين جدا وبتحب جدا الاطفال قالت لهم اي طفل حسين وتعبان جبهولي جبهولي جيبه لي انا الاول فكانت بتاخده تعات على حجرها وتحبه وتكلمه وتقول له هو ان هو مبسوطه لما وجوده في الدنيا قد هو رائع وتقعد تقوله كلام كله حب وحنان وتحضنه وتبوسه فكان بيصحى لان الادرين بيطلع في جسمه بنزل حاجة اسمها جلايكوجين اكنها زي العسل الطفل يبدا ينمو داخليا ينمو بهذا الحب وكان بيصحى بعدين سألوها يا ترى ايه السبب بتعملي كده قالت لها اول ما اسمع بكاء بيبي بكاء طفل على طول احس جوايا بصد خليه بيقول لي الله لما اسمع هذا الصوت من الله طبعا السيتي بتقول لك جاد يعني بتقول لك الله اسمع بصوت ده الله سبحانه وتعالى عمل يقول لي ادي هديتك روحيه على طول هديه خدي واديله كل اللي تقدر عليه عشان يقدر يعيش يتنفس من هذا الحب وده بالنسبة لي رابط لحياتي كلها أني أسعد هذه الأطفال اللي هما مش عرف اللهم لأب والأم لهم تايهين في الدنيا أنا أخدهم وأسعدهم يبقوا كلهم أولادي عشان كده الدنيا كلها أولادي وأول ما اسمع كلمة طفل على طول أفتكر الله سبحانه وتعالى أصبح رابط بالنسبة لي أننا لازم أساعد الناس. أنت عارف أتمنى تكون وصلت لك حاجة الرابط الذهني النفسي لأن في منتهى القوة ممكن يساعدك جدا جدا ورابط ده موجود عندنا من يوم جينا في الدنيا جي كلها أي كلمة تتأهل ده رابط ذهني أي حركة تتأهل ده رابط ذهني الحياة كلها بعنى على الروابط والمخ مش ممكن إطلاقا يعرف حاجة عن حاجة لا إطلاقا لما يكون لها رابط ثاني المخ بيعرف حاجة بحاجة تانية لو المخ ما فيش حاجة تانية مش ممكن إطلاقا يعرفها فلما توصل لازين مرحلة وتعرف ان في روابط رائعه جواك لازم تعرف ان هذه ممكن تساعدك زي ما ممكن تتايسك عشان كده دلوقتي انت عارف ولا لوم الحديثة بتطلع لنا هذه الأشياء ونتعلمها وطلعها عشان كذا بقولك أي حاجة الإنسان بيتكيف عليها يعني ربط نفسه بها عشان كذا عملت الديناميكية التكيف العصبي ان الديناميكية إن المخ ديناميك باستمرار بيدور إنه يحسن نفسه وبعدين الديناميكية التكيف الإنسان بيتكيف على شيء يعني بيكرره أكثر من مرة العصبي في الحواس الخمسة وجاز العصبي كلهم بيخشوا مع بعض وعلى هذا الشيء بدأ تبني هذه التكنولوجيا اللي بدات تساعد آلافات من الناس فعشان كده من أول النهاردة عايزك تفكر باستمرار إن كل لحظة أكيد أنها ثروة بالنسبة لك فخذ اللي أنا بقوله باستمرار خد بالك من إدراكك إدراكك على خليك تفكر وتفكير الحياة تركز والتركيز على تحس وتشعر وده هيديك في شرايين سعادة وألم وهاد بوسك روابط كتير جدا مثنيات في الحياة فلما تعرف زي تربط هذه الروابط بالإيجابيات الداخلية هاد بس المراكز عشان كده أنا في دعاء بحب أقوله باستمرار، هذا الدعاء بالنسبة لي رابط روحاني والدعاء ده فيه منتهج جمال أتمنى تسجله أو تسمعه أو حسيه، فخليك معايا عايز تشوف كل حاجة دواشي، بس خد نفس عميق، ولو تحب عايز تغامد هنيك غامد هنيك بس اسمع هذا الدعاء معايا، اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وليك يرجع الأمر كله على نيته وسره أوله وآخره ظهره وباطنه. لك الحمد يا مالك الملك الأولى والآخرة حمدا دائما طيبا نقيا مبركا فيه يملأ السماوات والأرض وما بينهما كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومداد كلماتك وتعداد مخلقاتك وسعة عرشك ورد نفسك حتى ترد يا حبيبي يا كريم يا أكرم الأكرمين لك الحمد والشكر يا قادر على كل شيء يا قادر مقتدر يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا خالق الخلق يا نور السماوات والأرض وما بينهما يا بديع السماوات والأرض وما بينهما يا الله اللهم اغفر لي ما ماضي من ذنوبي وعصني في ما بقي من عمري وارزقني بعمال طيبة ترضى بها عني وتوب علي يا تواب يا عظيم المغفرة يا أرحم رحمين اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمدياء الرسول والجمعين وصحاب أولئاء الصلاحين والفكر باستمرار عش كل لحظة لكنها آخر لحظة في حياتك عش والحب بالله سبحانه وتعالى عيش بالتطابع بأخلاء الرسول صلى الله عليه وسلم عيش بالعلم عيش بالكفاح عيش بالقوة الزاتية عيش بالفعل عارف ما تحيش بالفعل وتعيش بالالتزام وعيش بالحب وقتر قيمة الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته